بضي القاوم مشوار من دونك صاعوم تنبغ مثل ما بضي القاوم مشوار من دونك صاعوم وصرخ اموتن يا الحسن من دونك وصرخ اموتن يا احلى ما شافت نوافر عيني مع دربك وانت اللي يا احلى ما شافت نواضر عيني معوف دربك وانت اللي دليني وبخطوه خطوه بدربك تمشيني وبخطوه خطوه بدربك تمشيني ساق لحال وانت بالدور هي عامه املها عطوه عطر لا عطر كنتور هيام تمليها عطر وش معتز هب ديني تشوفونك وش معتز ديني تشوفونك شوفونا انا الا وغلى من من مؤسسة وسام الخزعلي للإنتاج والتوزيع الإسلامي موسيقى اسمت <متحدث> ربيع دلع علي يا زهت حياتي واوردت امالي دلع علي يي يي نسمت ربيح وعانق دلع علي زهت حياتي واوردت امالي ساكن خيالي وراكش حلالي ساكن خيالي وراكش حلالي قلبي بلهيبك مشتايا وتعينا روح على الصابور يلقب لهيبك مستيعر وتعينا روح على الصابور هيها تروح وهالقالب ينسونك هيها تروح وهالقالب ينسونك <تصفيق> من دونك وصفت أمور تليل ما زل من دونك الهام حسنك الحسن معروفك حيارت عابير الشعر بحروفك الهام حسنك يالحسن معروفك حيارت عابير الشعر بحروفك تحيي القصيدة بلمسة من متخوفك وحي القصيدة بلمسة من مجفوفة يا صورة هاي ويا الشعر حاول يواصفك لو جيدا يا صورة هاي ويا الشعر حاول يواصفك لو جيدا وانت اسكى من كل الشعر يدرونك ndeske min kellyil tihar durun ndeske min kellyil واعد هن نجوم السما <سؤال> ما عاد صفاتك يا الكالعناوين <سؤال> الكرم جسد هذاتك لو عدهن نجوم السما الكرم جسد هذاتك جود وكرامه معطره سيره حياتك جود وكرامه معطره سيره حياتك عايزك بينسوا امور بس حار هنيسنيني العمر نسمة عبيرك مين يا امور بس حار العمر قلبي الكلام فوق العصر ينفوقك قلبي الكلام رسالة <تصفيق> <يا أساسي تصفيق> <تصفيق> ونشكر لكم اجتماعكم لابداعاتنا في الهندسة الصوتية اخوكم المهندس فؤاد الرضي وكان التلوين والتثبيت للكلمات للشاعر الحسيني احمد جمعه السليماوي وكان الصوت للرادود الحسيني لؤين مغدادي التصوير وسام الخزعلي